Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ala Rasulullah, waalaikumsalam waalaikumsalam waalaikumsalam. Ama bapak. Fana hamba Allah Azza wa Jalla, yang menyerahkan kita pertemuan lain dengan keluarga dan saudara kita di masjid yang baik dan mukarab ini, dan yang Allah Azza wa Jalla menjadikan ini masjid yang mukarab yang akan membantu kita dalam وفي الحقيقة مع تأخر الوقت حسبنا في هذا المقام أن نتناصح من الصيح يسيرة نجعلها عظة وذكرى وكذلك سببا ليعانة أنفسنا على الخير في هذه الدنيا والوجور العظيمة في الدار الآخرة النصيحة الأولى أنصح نفسي وإخواني بحرصي على العلم النافع فالعلم النافع كما تقدم معنا ونكرر لأهمية هذا الباب حصن حصين يتحصن به المسلم في هذا الزمان فلكثرة الشرور والآفات من شبهات وشهوات يحتاج المسلم إلى العلم النافع أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب وكما قال الإمام أحمد بن محمد رحمه الله تعالى الناس يحتاجون إلى العلم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب فهم يحتاجون إلى الطعام والشراب المرة أو المرتين ولكنهم يحتاجون العلم بعدد أنفاسهم وصدق رحمه الله إذا كان الإنسان بقلة الطعام والشراب أو فقدانه يموت أو يمرض فبفقدان العلم موته ومرضه أشد فالشجرة بدون ماء تجف وتهلك وكذلك هذه القلوب بدون ماء وسقيا العلم والإيمان تهلك وتجف فالعلم أعظم من الطعام والشراب وهذه الحقيقة تستشعرها أخي المسلم حين ترى إقبال الناس على الخير في شهر رمضان وهذا أقرب مثال يوضح لك حقيقة أثر العلم على أهلها العلم والإيمان من أعظم ما يعين الناس على الخير ففي ذلكم الشهر ترى الناس بإقبالهم على القرآن وعلى بيوت الله وعلى الطاعة وسماع الخير في مجتمع إيماني فريد ليس له نظير فإذا اعتزلوا كتاب الله وافتعدوا عن أبواب الخير والطاعة أصابوا من الفتور ومن الجفاء ما لا يخفى عليكم وكذلك حال هذا الإنسان في هذه الدنيا في سائر أيامه. فلنسقي قلوبنا بنور العلم والإيمان الذي به تتغذى شجرة إيمان المسلم، فيكون بذلك ثباتها وقوتها. وكما قال الله عز وجل ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها فاحرصوا بارك الله فيكم على مجالس العلم ووسائله في أنفسكم وفي أهاليكم في ابنائكم كما تحرصون على الطعام والشراب اشدوا على قراءه كتاب الله وتدبره وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلمها وحفظها السلام عليكم, السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وسماع ما ينفعكم، فكلنا يحتاج ما ينفع من نصائح أهل العلم في الكتب المفيدة والصوتيات النافعة للعلماء الموثوقين المعروفين من علماء أهل السنة والجماعة، ووسائل سماع العلم في هذا الزمان بفضل الله وتعلمه كثيرة. بإمكانك في سيارتك تسمع العلم وفي بيتك تسمع العلم حتى المرأة في مطبخها تستطيع أن تجعل جهازا صغيرا وسماعة إلى أذنها وأنت تسير إلى مدرستك أو إلى عملك سماعة صغيرة في أذنك من هاتف جوالك أو من غيره تسمع إلى العلم الذي تقوي به إيمانك فيحفظك الله عز وجل به وما أجمل أن تستفتح يومك بآيات من آيات الكتاب العزيز الحكيم وأنت تمشي إلى عملك في سيارتك أو في طريقك وهكذا ما أجمل أن تختم يومك وليلتك بما ينفعك من كلام الله وكلام رسوله ونصائح أهل العلم وكل إناء بما فيه ينضحه إذا أعمرت وقتك بهذا العلم وهذا الخير فستجد الثمر الحسن في حياتك وإذا أعمرت وقتك بسماع الغناء والموسيقى وتتبع القنوات الفاحشة والأفلام الهابطة فستأثر ذلك في أخلاقك وفي سلوكك وسقوطك إلى الحظير هذا في الدنيا وفي الآخرة أشد فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على أنفسنا وأن يصلح أحوالنا وأحوال جميع المسلمين والنصير الثاني أذكر نفسي وإخواني وأحبتي بقول عمر رضي الله عنه إنا أمة أعزنا الله عز وجل بهذا الدين فمتى ابتغين العزة في غيره أذلنا الله فلذلك أنصف نفسي وإخواني بالاعتزاز بهذا الدين العظيم بكل معنى من معانيه وبكل مسألة من مسائله اعتز أخي المسلم وأختي المسلمة بعقيدة الإسلام العقيدة الصافية عقيدة التوحيد العقيدة التي فيها تعظيم الرب جل وعلا حق تعظيمه لا تثليث ولا تعلق بالخرافة ولا تعلق بأشجار ولا أحجار ولا قبور، ولكن إيمان راسخ في الجبال ويقين عظيم وتعلق بالله الواحد القهار وعبادة تعتز بها. تفتخر وتعتز أنك عبد لله عز وجل تعتز بصلاتك بصيامك بسائر ما أمرك الله عز وجل به في هذا الدين تعتز ببعدك عن المحرمات تستحي من الله أعظم من حيائك من المخلوقين لا تجامل على حساب دين الله احذر أن تستحي من الناس ولا تستحي من الله لا تكن ممن يشتري دينه يشتري دنياه بعرض من دينه يبيع آخرته بالدنيا الفانية الزائلة تعتز بشعائر الإسلام ومظاهر الإيمان تعتز بمظهرك الإسلامي وملبسك الإسلامي وتعتز المرأة بحجابها وعفافها ليس الحجاب العصري كما يقال والحضاري الذي خلط بين التبرج والحجاب الثياب الضيقة Wastrawil Khasifa, thnma rukag yasira tght taraf al rass, yusamunhu hijab. La la, taatzz al mara bi hijabnya, alldi ta'rif wusfuhu fi kitab Allah, wusfuhu fi sunnat rasul Allah sallallahu يعتز بكل مسألة من مسائل هذا الدين وتعلم أن العزة الحقيقية في التمسك بدين الله سبحانه وتعالى وأنك مهما ابتغيت العزة بغيره أذلك الله الكفار يعتزون بحضاراتهم وثقافاتهم وخصالهم وملابسهم وغير ذلك وهي تافهة حتى لغتك لغة القرآن تعتز بها إذا كان بعض الكفار يعتز بلغته فلماذا لا نعتز بلغتنا لغة القرآن اليوم بعض الناس مسلم وعربي ولا يعلم اللغة العربية بينما لغته لغة القرآن ولغة أهل الجنة فلغة أهل الجنة اللغة العربية نعتز بكل معنى من معاني هذا الدين ولنعلم أنه سبب لرفعتنا في الدنيا وفي الآخرى واحذر أن تبيع آخرتك بالدنيا الثانية بل الإنسان يشتري الآخرة بكل الدنيا لأن الآخرة هي الضابعة والدنيا هي الثانية لا نكن كمن قال الله عز وجل فيهم بل تؤثرون الحياة الدنيا لا لا بل ينبغي أن نحرص على الآخرة فهي أبقى ونختم بهذا المثل العظيم الذي وقع في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأجل أن نعرف كيف ينبغي للمسلم أن يضحي لدين الله بماله ونفسه وقوته وكل شيء لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد عام الفتح إلى حنين وغزا بعض قبائل العرب الكفار فتح الله عز وجل عليه فغنموا غنائم كثيرة فصار النبي صلى الله عليه وسلم يعطي بعض رؤوس العرب المئة من الإبل والمئة من الإبل شيء كثير في ذاك الزمان إذا كان الناس في ذاك الزمان طعامهم التمر والماء والتمر الواحدة طعام الإنسان في كامل والناقة الواحد عندهم كأفخم سيارة اليوم بكم أفخم سيارة؟ ها أغلى سيارة بكم اليوم؟ أشريف ألف ولا كم؟ ها أكثر؟ يمكن مئة ألف فالناقة في ذاك الزمان كأفخم سيارة اليوم فما بالك بمن يعطيك في وقت واحد مئة ناقة يعني مئة سيارة من أفخم السيارات في وقت واحد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم بعض رؤوس القبائل لتألفهم لدين الإسلام مئة من الكبير هذا مئة وهذا مئة وترك المهاجرين والأنصار فتحدث بعض الأنصار بحديث فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال اجمعوا لي يعني أولئك الناس الذين تكلموا قالوا كيف النبي عليه الصلاة والسلام يعطي فلان وفلان ونحن تعبنا وقاتلنا ونحن أفقر ونحن أحوج ونحن معه من أول الإسلام ولم يعطينا شيء عليه الصلاة والسلام فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر الأنصار وهم طائفة ليس كل الأنصار قال يا معشر الأنصار مقالة بلغتني عنكم لعلكم تقولون جئتنا طريدا فآويناك ووحيدا فنصرناك ولقد صدقتم ولو شئتم لقلتم وصدقتم ثم قال عليه الصلاة والسلام يا معشر الأنصار أما ترضونا أن يرجع الناس بالشاة والبعير؟ وترجعونا إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم إن نبيكم تألف أقواما من الناس بلعاعة من الدنيا وترك آخرين لدينهم وإيمانهم فلم يزل يعظهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال عليه الصلاة والسلام الناس دثار والأنصار شعار والدثار الثياب الخارجية والشعار الثياب الملتصق بالجسد تأكيداً على قربهم من النبي صلى الله عليه وسلم وحبه لهم فقال الانصار الناس ديثار والانصار شعاب لو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت واديا وشعب الانصار ثم قال عليه الصلاه والسلام اللهم اغفر للانصار ولابناء الانصار ولابنائي ابناء الانصار فبكى القوم حتى اخضلوا لحاهم انظروا كيف علمهم النبي عليه الصلاة والسلام الصبر في أمر الدنيا وأن يؤثروها لغيرهم أزعهم الله عز وجل غنائم ما حرصوا عليها جعلوها لآخرين يتألفون بهم هذا الدين أناس تدخلهم هذه الأموال في الدين تألفهم بها وتركهم على صبرهم وعلى فقرهم وعلى فاقتهم فعلمهم عليه الصلاة والسلام معنى الإيثار ومعنى نصرة هذا الدين والبدل له حتى تربوا ترك تلك التربية العظيمة فلم تدخل الدنيا في قلوبهم ولم يكن لها في قلوبهم نصيب ولا مسكن، ولذلك صلحت أعمالهم وصدقت جوارحهم، حتى ضربوا أروع الأمثلة في حسن العمل بهذا الدين، وما أجمل أن نسلك مسلكهم ونأخذ بطريقته طريقتهم. فنخرج الدنيا من قلوبنا لنحذر أن نركن إلى هذه الدنيا الفانية فيكون ذلك سببا في غرورنا وهلاكنا فالدنيا لم تبقى لأحد كم قد كان على هذه الأرض أين هم اليوم أناس لا يعدون ولا يحظون كثرة كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرار مهما عمرت فانت ستترك هذه الدنيا وتلقى الله سبحانه وتعالى فالشأن كل الشأن بأي شيء تلقى ربك جل وعلا يوم القيامة هل بأعمال ضيعتها؟ أو ذرية في هذه الدنيا نثرتها تسأل عنهم يوم القيامة بأخلاق وآداب خلتها بعض أبناء المسلمين صار لا فرق بينه وبين الكفار البنت لها صاحب والولد له صاحبة لا فرق في ترك الصلاة في فعل المحرمات في شرب المسكرات أين نحن من هذه الأمانات التي سنسأل عنها يوم القيامة فلنتعب بقول الله سبحانه وتعالى كل نفس دائقة الموت وإن أن توفون أجوركم يوم القيامة نتذكر قول الله عز وجل إنك ميت وإنهم ميتون وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكثر من ذكر هادم لذات هذا حق لا نغالط أنفسنا لا نكون مثل النعامة تغطي رأسها تظن أنها نجت من الصياد أبداً كلنا سيقف بين يدي الله عز وجل لنعد لذلك الوقوف والسؤال جوابا والمثبت من ثبته الله فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويوم يقوم الأشهاد ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا ونية صادقة خالصة إنه ولي ذلك والقادر عليه وبهذا القدر نكتفي وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا